أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى مما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون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 ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي ويقول أين شركائي الذين كنتم تشققون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين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 قلبي سمّث والمتكبّرين، وقيل للذين التقوا ماذا أزل ربكم؟ قالوا خيرًا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولن يعمر دار المتقين جنّ.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 الذين تتوّفَهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخل الجنة بما كن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 بلاء وعذن عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليُبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردنا إن كما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي انهم في الدنيا حسنه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 والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون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 تالله لا تساله مما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى ضل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به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 نُصِيكم مِمَّ في بُطونِهِ مِنْ بَينِ فَرْثِه وَدَمِ اللَّبَنَ خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ وَمِنْ ثَمارَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي السبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ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 وجعل لكم من جلود الأعاب بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ضاعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتاع إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا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 وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ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 ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي قوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون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 ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلو مما رزقكم الله حلال طيب وواشكروا نعمة الله واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون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 ثم إن ربك للذين عملوا الصور أبجهالة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمّة قانة لله حنيفا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 وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَأْخَتَلِفُونَ أُدْعِو إلَى أَسْبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوَاعِظِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ